التي لم يخلق مثلها في البلاد وتمود الذين جابوا الصخر بالواد وترعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب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 كلا بل لا تكرمون وَلَا ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراف أكلا لما وتحبون المال حبا جماً غَلَّ ابَادُكَ فِي الْأَرْضِ دَكَّا دَكَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِئَ أَيُّهُمَا يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوسق وثاقه أحد يا أية نفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي